واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره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 وَلَم أََّمَا أَمْ وَالُكُم وَأَوْولادُكُمْ فِ نَنتُ وَأَن النَّبمَعين دَهُ أَجرْر النَّظِيم يَا أَوهَ الذيينَ آمَنُوا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 قالوا قد سمعنا لون شاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن